وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا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 ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي الْقَوْمَ الظالمين